أجَادِلونكَ فِي الحَِّ بعدمَا تَ بَيّنكَ أن بَا يُسَاقُونَ إلىى المَووتِ وَهُُمْ يَظُرُون وَإِذِ ععيدكُم اللهَّهُ إِحْدَ الطَّائِفَتَنِ أن خَلَكُمْ وَتَوَدّونَ أن غَيْرَذااتِ الشَّوكَتِ تَكُ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 وَما رَمَيتَ إذْرَ مَيتَ وَلَك اللهَّ خََمَا وَلِيُ بَلَمُؤْمِنينَ مِنْه بَل أَنْ خَسَنَا إِ اللهَّ خَسَم عليم ذَلِكُم وَأَ اللهَّ خَمُوهن كَيد كَافِرين إِن تَستَفِْحُ فَقَد جَاءكُم الْ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُذْ بِاللَّهِ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مع يَاأَُّغََّنَ آملوا أَطيع اللهَّ خَ وَرَسُ لَهُ وَلَا تَوََّ عَنْهُ أَنْ تُمْ تَسَْون وَلَا تَكُ كََّذينَ قالَاوا سَمِعَنوَهُُمْ لا يَسْمَعُون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 ياأَنْ وََّينَ آمَنُ ْتَجبُ للَِّ أَغْيِ وَالِرَّسُولِ إذ دَعاكُمْ لِمَا يُقْكُمْ وَلَمُ أَن اللهَّ خ يحول بَيْنَ المَرْعِ وَقَلْبهه وَأَهُ إلَيْهِ تُحْشَرون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 لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطر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 يُمَيِّزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ على بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَغُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى اليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ مِثْلَ الثَّقَاةِ فِيهِ أَعْيُنُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لكم فَإِذَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقولُمُنافقُونَ والَّذينَ فِي قُل بِكٍِ مَ رَضٌُ وَرَّخَاءُ ل إِذِنُم وَمََةَ وَكلعَى الله فَإِن الله خَعَززٌ حَكيم.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 فَإَِّا تَثْقَفًَاهُم فِيخَرربِ فَشَلْلِد بِهِمَّنْ خَلْفَهُم لعَهُم يَذكَّرُون وَإَِّ تَخَافًَا مِن قَوْمِ خِييانَةً فًَا بِذ إِلَيْهِمْ علىى سَوَ إِ اللهَّ خَ لَا يُحبُّ الْخَائِنين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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَظْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَالِمٌ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَظْلِبُوا مِئَتَيْنِ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يُؤْتِكُمْ ياتيكم خيرا أُخِذَ مِنْكُمْ منكم ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله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 وَُ الْ الأرحَامِ بظُون أَلَ بِبعضم فيِي كتابابِ الله إِ اللهَّه بكُلِّ شيءَيْئٍ عَلي